بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان ورمضان يناديكم ويقول يا درمنا نجيب داعي الله شهر رمضان الله نخلصنا رمضان <تصفيق> <الله بسنطيقيا تصفيق> يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يكفيك قول الله أصوبني وأنا أجزيبه يا قادما بيتطافي عينيك الحب طال اشتياقي، فكم يحفو لكم تغضي صبرت عاما ومن يطرب عودتكم صبرت عاما ومن يطرب عودتكم نفسي فهل يدمو لكم سرقه جه خير ونقار خير في الوجود أيها المسلم فضله أجر من يعطي المزيد أجر من يعطي المزيد يا عبد الله أفهم أقضي الليل أمام شاشات التلفاز وتابع القنوات القضائية حتى طلع الفجر مع بعض زملائي يا عبد الله أفهم قائل وقضي الأوقات في التنزه في الحدائق طارة وفي الأسواق سهرًا بالليل ثم كسل المخ والضوء على النهر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً يا عبد الله أفل وآخر يقول أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المفتل أحد العاملين في إحدى المقاهي وإن العمل في رمضان يكون أكثر تعباً وإرهاقا حيث يكثر الزبائل ويزدحمون بمعدل النسب غير رمضان ينضون ليلهم كله في المقاهي بين شيشة وورط ودخانة ونقبلوني أن ترى من بابهم يصرفوني ليت شعاري جبتهم يقبلوني في احدى المقاهي كانت صادر الاسئلة السريعة من متى وانت هنا من نشر الى متى تجلس لوقت تسعور هل انت موظف انا موظف هلا تتأخر عن دوامك؟ تتأخر شوية بس بكمل نوز بك هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الفئات فيا غربة الطائمين يا الله افر ويا حسرة المسرطين رداء اخير ويفل لنا ما اجهلنا يا عبدالله افر ما اجهلنا, أجهلنا ويفل لأي شيء انخلقنا اللي الجنة ام النار؟ يا غيوم الغفلة يا غيوم الغفلة عن القلوب تتشعي يا شموس التقوى والإيمان اطلعي وأشرقي يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي وأبشري يا قلوب الصائمين اخشعي وتضرعي يا أقدام المتهجدين مسجد لغدكما الكعيب أجر من يعطي لا نور خير في رجول أيها المسلم فضله أجر من يعطي المزيد أجر من يعطي المزيد أيها الأحبة في الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته إخوانكم في تسجيلات الرضوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بانوان رمضان يناديكم وذلك لفضيلة الشيخ خالد الراشد الله نحمده ونستعينه ونستغفره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 عنوان هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك مع هذا الحضور المبارك في كل عام نكرر نفس الخطأ والأخطاء مع رمضان قبل دخوله أي قبل دخول رمضان بأيام نعد أنفسنا ونمنيها سنصنع كذا وسنقوم من الليالي كذا وكذا سنختم القرآن مرات ومرات وسنبدل من الصدقات ثم ماء يدخل رمضان وتمضي أول الأيام حتى تفشل المخططات وتذهب الأمنيات أتدري, أتدري ما السبب؟ السبب أننا نريد أن نلزم أنفسنا بأعمال ما تعودناها نريد أن نلزم أنفسنا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 واعلمي أن من أعظم نعم الله علينا أمد في أعمالنا وجعلنا ندرك هذا الشهر العظيم إن أدركناه فكم غيب الموت من صاحب ووار التراب من حبيب تذكروا من صام معنا العام الماضي وصل العيد ثم أين هو وأين هي الآن غيبهم الموت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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من البدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عند أحمد والنساء من حديث أبي هريرة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 مضاعفة الحسنات وليلة القدر رمضان شهر الجهاد والانتصار فكيف لا يطرح المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه بين الجوانح في الأعماق سكناه فكيف أنسه ومن في الناس ينساه وكيف أنسى حبيبا كنت في صغري أسير حسن له جدلة مزاياه ولم أزل في هواه ما نقض له عهدا ولا محت الأيام ذكراه قد شاخ جسمي ولكن في محبته وما زال قلبي فتن في عشق معناه وفي كل عام لنا لقيا محبة يهتز كل كيان حين ألقاه بالعين والقلب والآذان أرطبه وكيف لا وأنا بالروح أحياه والليل تحلو به اللقيا وإن ساعاتها أحييها وما أحلاه فنوره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 صاموه قاموه إيمانا واحتسابا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه وكلهم لهم بآيات القرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه فالآذان سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه كتب عليكم الصيام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح ولكن كما قال الله لعلكم تتقون وما أشار إليه النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزوري هو كل قول محرم أو العمل به أي بالزوري أي كل فعل محرم والجهل قال هو العضوان على الناس وعدم الحلم فالمطلوب مني ومنك ومنك تحقيق تقوى الله جل في علاه تقوى الله هي الغاية المنشودة والذرة المفقودة قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت والتقوى في أبسط معانيها فعل المأمور وترك المحظور فهل تراني حققنا هذا بسيامنا أم نحن ممن بالنهار يتقيه وبالليل يعصيه تتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يتيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله وإياكم من المتقين تقوى الله أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت والآخرة عند ربك للمتقين إليك موجزًا وبعض من أخبار المتقين. قال البخاري: ما قتبت مسلماً من احتلمت وقال الشافعي: ما حلفت بالله صادقاً ولا كاذباً. ولو أعلم أن الماء يفسد علي مروءتي ما شربته. قيل لمحمد بن واسع: لما لا تتكئ؟ قال: إنما يتكئ الآمن، وأنا لازلت خائفاً. إنما يتكئ الآمن، وأنا لازلت خائفاً.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 فسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء إن الذي يقرأ ويسمع عن أخبار الخلف وقلة من الخلف يعلم أن الدين يعيش غربة بين اهله من سمع عن صيامهم وقيامهم وجهادهم أيقن أن الواقع اليوم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح فتعالوا أحبتي ننظر في بعض صور الغرباء في رمضان.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 عن جدة له يقال لها هيمة قالت كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله رضي الله عنه قتلوه وقد كان صائما والمصحف بين يديه والدموع على لحيته وخديه حبيب محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئ التراب أما أبو طلح الأنصاري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش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 أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت يا رسول الله ودعوا الله لي بالشهادة قال اللهم سلمهم وغنّمهم فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات قال ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني أتيتك تترا يعني ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة فقلت اللهم سلمهم وغنّمهم فسلمنا وغنمنا.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 وكان سعيكم مشكورا وهذا خبر أخير عن المبشر المحزون المستتر المخزون تجرد من التلاد وتشمر للجهاد وقدم العثاد للإدمعان العلاء بن زياد كان ربانيا تقيا قانتا لله بكاءا من خشية الله عن هشاب حسان أن العلاء بن زياد كان قوت نفسه رقيفا كل يوم كان يصوم حتى يخضر أو يصلي حتى يسقط فدخل عليه أنا بن مالك والحسن فقال له إن الله تعالى لم يأمرك بهذا كله فقال إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئته قال له رجل يوما رأيت كأنك في الجنة فقال له ويحك أما وجد الشيطان, أما وجد الشيطان أحدا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 فأتاب الحسن فقال أي أخي أتقتل نفسك أن بشرت بالجنة فازداد بكاء فلم يفارقه حتى أمس وكان صائما فطعم شيئا من الطعام قال الله عنه إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اجتهت أنفسهم صالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر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 تذوق مطعما لم تطعموه قال سبحانه وتلك الجنة نورث من عبادنا من كانت تقيا لله درهم كم علتهم فيهم الهمم وأي كلام يترجم فعلهم ولكي أنت من أخبار النساء أيضا عن عبد الرحمن بن قاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر وعن عروة أن عائشة كانت تسرد الصيام قال القاسم كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر بعث لها معاوية مرة بمئة ألف درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا فقالت بريرة أنت صائمة فهل تعتي لنا منها بدرها من لحما فقالت لا تعني فيني لا تعني فيني لو كنت أذكرتني لفعلت إنها الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب وأليفة القريب المضرأة من العيوب رضي الله عنها وأرضاها أما القوام الصوامة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن إخوتها وآل عمر وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب فعن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابن مظعون فبكت وقالت والله ما طلقني عن سبع والله ما طلقني عن سبع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل فتجلبت رضي الله عنها قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أساني فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة فأي شهادة أعظم من شهادة الله وجبريل لحفصة رضي الله عنه وأنعم بها من عبادة كانت سببا لرجوع الأم المؤمنين حفصة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لتبقى له زوجة في الجنة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 فإنما هي أيام مبادرة وأيام معدودة فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا والله والله يا إخوتي لا أصلي أن لله ما أقل ذتي جواره ولا أصوم أن له أيام حياتي ولا أمك ين له ما حملت الماء عيناي ثم قالت أيكم يأمر عبده يحب أن يقصر في حقه ولقد قامت رحمها الله حتى أقعدت وصامت حتى سودت وبكيت حتى فقدت بصرها كانت تقول علمي بنفسي قرح فؤادي وكلم قلبي والله لوددت أن الله لم يخلقني ولم أك شيئا مذكورا كانت رحمها الله تخرج إلى الساحل فتغسل ثياب المغابطين في سبيل الله قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال عنهم حين دخل الجناب فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين فمن الله علينا ووقال عذاب الثمون كنا من قبل ندعوه إنه هو البرمور الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكالم ولا مجنود فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التعنيث لاسم الشمس عيب وما التذكر فخر للفلال أنواع الصائمين أخي أخير هذه أنواع الصائمين ذكرتها لمعرفة أنفسنا من صام عن الطعام والشراب فصومه عادة ومن صاب عن الذبا والحرام وأفطر على الحلال من الطعام فصومه عدّة وعبادة ومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر على طاعة الرحمن فإنه صائم رضا ومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعلام الغيوب فهو صائم ثقا ومن صامع عن الغيبة والنميمة والبتان وافطر على رياض القرآن فهو صائم رشيد ومن صامع عن المنكر وأفطر على الفكرة والاعتبار، فهو صائم سعي ومن صامع عن الرياء والانتقاص وأفطر على التواضع والاحلاص فهو صائم سالم ومن عن خلاف النفس والهوى وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم غانم ومن صامع القبيح أفعاله وأثر على تقسير أماله فهو صائم مشاهد ومن صام عن طول أمله وأثر على تقريب أجله فهو صائم ذاهب قال ابن القيم الصوم لجام المتقين الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين يكفيك قول الله الصوم لي يكفيك قول الله الصوم لي وأنا أجزيبه يا قادما بالتقاف عليك الحب طال اشتياقي فكم يفو لكم قلب صبرت عاما أمني قرب عودتكم صبرت عاماً أمني قرب عودتكم نفسي فهل يدنو لكم سربوا قل هل طيفكم فاخضر عامرنا والله أكرمنا إذ الخصب ففيكم يرتقي الأضرار منزلة والخاملون كسالا ذرعهم جده قالوا في الصيام الصوم لدنة الحرمان وقالوا الصوم رجولة مستعلنة وإرادة مستعلية وقالوا رمضان شهر الحردية عما سوى الله وفي الحردية تمام العبودية وفي تحقيق العبودية تمام الحردية قالوا رمضان شهر القوة فليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قالوا أصرم صبر وطاعة ونظام أترون أمة من الأمم تتحلى بهذه الصفات؟ ثم تجد سبيلها الى الانهيار صابرا وطاعة ونظام اترون جيشا يتحلى بهذه الاخلاق قوية ثم يجد نفسه على عتبة الهزيمة فلا تنسى ولا تنسي وانت تصوم وانتي تصومين ان الله يريد ان يجعلنا بالسيام مثال القوي الامين فحاذار حاذار ان ينسلخ عنا رمضان ونحن كالضعيف الخائن أحبته لن يتسع المقام حتى نذكر حال الغرباء مع القيام ومع تلاوة القرآن لن يتتسع المقام لذكر أخبار القرباء مع التضرع والدعاء والبدل والعطار ولن يتسع المقام لذكر بطولات الغرباء وصولاتهم وجولاتهم في ساحات الجهاد في رمضان لكن حسبنا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 ضمن سلسلة مباريات مقامة في ليالي رمضان أقول وقائل على موائد البلاط والورقة في المجالس وعلى الأرسقة وقائل أقضي الأوقات بالتنزه في الحدائق قطارة وفي الأسواق قطارة إنا لله وإنا إليه راجعون يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاع بالأبطال بالأوحال وإذا تل الإمام عليهم ثورة فأطالها عدوه في الأبطال أما أهل الوضائل فسهر بالليل ثم كسلا وخمه طوال النهار والنتيجة لوم وتوبيخ وخطابات إندار وآخر يقول أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المكتب ضاعت الأمانات التي قامت عليها الأرض والأمواد وآخر يقول في رمضان يكثر غيابي وتكثر الحسميا أما الأئمة فيشتكون وينادون ففي لقاءات مع بعض الأئمة تحدث بعضهم مستبشرين في المصلين في رمضان وإقبال الناس على الطاعم وعبر آخرون عن حصنهم لحال المتخاذلين حتى في رمضان وقال آخر إنهم يزدادون في صلاة الفجر حتى يمتلئ المسجد بهم ولكن لا نكاد نراهم في صلاة الظهر والعصر فقد انقلبت عندهم الحياة الليل نهار والنهار ليل أما في الأسراق فاسمع الأخبار من رجال الهيئات والأخبار أما في المقاهي فسئل أحد العاملين في إحدى المقاهي عن الفرق بالنسبة لهم عن العمل في رمضان وفي غير رمضان فأجاب إن العمل في رمضان يكون أكثر تعبا وإرهاقا حيث يكثر الزبائن ويزدحمون بمعدل النصف عن غير رمضان يمضون ليلهم كله في المقاهي بين شيشة وورق ودخان أما الأبناء فعلى الأنصفة والفرطات سخب ولهم فاسأل نفسك أين الراعي عم الراعية أما النساء فسهرات نتائية وانشغال. في إعدادي أصناف الحلويات والمسقوبات والمأكولات، أم من أجل هذا شهر رمضان؟ وأمهات يسهرن حتى المجرد في انتظار الأبناء الذين لا يعودون إلا في هذه اللحظات المتأخرة. أما الأسواق والمجموعات فحدث ولا حرج. فأين العبادة؟ أين الجد والاجتهاد؟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 ومع أحد الزبائن في إحدى المقاهي كانت هذه الأسئلة السريعة منذ متى وأنت هنا؟ قال من الساعة الثانية عشرة إلى متى تجلس؟ قال إلى وقت السخور هل أنت موظف؟ قال نعم أنا موظف حكومي ألا تتأخر عن دوامك؟ قال أتأخر قليلاً ثم أكبر النوم في المكتب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 لا ترجعين يا أرض الغواء ابلعي ماكي ويا سماء النفس أدلعين يا خواطر العارفين ارتعين يا همم المحبين يا همم المحبين بغير الله لا تقنعين يا اهمام المشبين بغير الله لا تقعي قد مضت في هذه الايام موائد الامام للصيام فما منكم الا من دعى ورمضان يناديكم ويقول يا قومنا اجب دعي الله يا قومنا اجب دعي الله وامنه يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك لهم عذاب أليم فطوبى لمن أجاب وأصر وويل لمن طرد عن الباب ألا يكفيك قوله الصوم لي الصوم لي وأنا أتيبه ربه عفوك إني للنور مدة يدايا وأبكي وأبكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا وحفنة من وعاء غرفة من دمايا ولا لغيرك دواء يا رب يوم الندايا إليك أنت صباحي مصفدا في مسايا فاسكب إلهي فاسكب إلهي ضياءك إني ضمآن ضل صدايا لم أدري من أي نبع أسقي حنيم الركايا والشطل ما أتيه يدفل لغا حشايا رحمك يا ربي هذا إثني وهذا تقايا وذاك دربي وهذا على الطريق عصايا رحمك ربي إني وزرقي والخطايا في لجة ليست فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أجي رجايا خفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يا يا لمن عرفك ثم أحب غيرك وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك فما قدرناك حق قدرك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندك اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان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 لتوبة النصوح واستقامة وثبات حتى الممات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لا لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين أستغر الله العظيم الله في الوجود أيها المسلم فضل أجرى من يعظي المزيد أجرى من يعظي المزيد فأفق قيام الدواني وأفلق قيادة مقود وتن عمرا قصيرا تلقى من بعد القرور مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرضوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة هاتف رقو زيروا واحد اتنين ستة سبعة سبعة ثلاثة خمسة ستة واحد الاخراج والهندس الصوتية مهندس صالح سليم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اجر من يعطي مزيد اجر من يعطي مزيد ربما ينت كان يرجو لحظه لو قد يرونه لصلاة وصيام وركوع وسجود لصلاة وصيام وخشوع وسجود شه خير ونقاء نور خير في الوجود أيها المسلم فضل أجر من يعطي المزيد أجر من ياض المزيد صلق <تصفيق> جر أبواب نار